الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قلل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم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 en zendt u van de hemel naar u, om u te reinigen en om de dienst van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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم لدبار ومن يولهم يومئذ دبره الا دبار ومن يَوْمَئِذٍ يومئذ إِلَّا الا لِقِتَالٍ أَوْ او متحيزا إلا فيه إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأويه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكن الله رَمِيْ وليبلي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْهِنٌ كَيْدَ الْكَافِرِينَ إن تستفتحوا فقد جيئكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن, ولن تغني عنكم فئتكم شيء او ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون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 إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون ان يتخطفكم الناس فاويكم, فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 آياتنا قالوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ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 وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وتصديه فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عن سَبِيلِ اللَّهِ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 فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قسلف وإن يعودوا فقد مضى السنة لولين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 نعم المولي ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء إن فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب ولذي القربي واليتامي والمساكين وبني السبيل إن كنتم Amen. En om te beginnen is de vraag de heer Gaat. En ik de أنتم بالعدوة الدني وهم بالعدوة القصوي والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه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 أمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم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 فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إِنِّي بريء منكم إِنِّي أري ما لا ترون إِنِّي أَخَافُ الله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 وَلَوْ تَرِي إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ وذوقوا, وَذُوقُوا عَذَابَ الحريق ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدَ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 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فانبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يعجزون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 إن منكم عشرون صابرون يغلبوا ميتين وإن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ال ان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن منكم مئه صابره يغلبوا ميتين وان يكن منكم الف يغلبون ألفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسري حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وِلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إن حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ استنصروكم فِي الدِّينِ فعليكم النَّصْرُ إِلَّا على قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق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 وَالَّذِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُلْ أَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِي ببعض فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ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 وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ نَلِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْءٍ أَوْ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحدا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخل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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمه يرضونكم بأفواههم وتأبي, وتأبي قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر تقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدوكم وهم بدؤوكم أول مره أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر اولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فَعَسِي أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كمن آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 اكهُم الفائزون يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا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 إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالٌ قت وأموالٌ اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بيمره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 ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بيفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أني يوفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أَرْبَابًا من دون الله والمسيح بن مريم والمسيح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يحمي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوِي بِهَا جباههم وجنوبهم وظهورهم هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِيَنْفُسِكُمْ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 الله مع المتقين من النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا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 إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى لرم أرضيتم بالحياة الدني من الآخره فما متاع الحياة الدني في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا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 إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا, وجاهدوا بأموالكم وَأَنفُسِكُمْ في سبيل الله ذلكم خير لكم إِن كنتم تعلمون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 تثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زيدوكم الا خبالا ولا خلالكم يبغونكم الفتنه خلالكم يبغونكم وفيكم سماعون لهم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 قل هد تربصون بنا الا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بيدينا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 أي يقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله و برسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالي ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم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 انهم رضوا ما آتيهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 ولئن سَأَلْتَهُمْ ليقولن إِنَّمَا كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يُعفَعَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ تُعذَبَ طَائِفَةٌ تُعذَبَ طَائِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَرِّمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ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 ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم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 أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ من قبلهم قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبَرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مدين وَالْمُوتَ فِكَاتٍ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ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 أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أَشَدُّ حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلاً وليبكوا كَثِيرًا جَزَاءً بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طَائِفَةٍ منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ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 فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضي عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن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 أولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً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 سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتزكيهم بِهَا وَصَلِّ عليهم إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يقبل التَّوْبَةَ عن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وقل اعملوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فينبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ وآخرون مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عليهم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقويم اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين افمن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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوريت والإنجيل والقرآن ومن اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له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 أنصار الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ يزيغ قلوب مَا كَادَ ثم قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رأف إِنَّهُ بِهِمْ الرَّحِيمِ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضيقت عليهم الأرض بما رحبت وضيقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا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 اعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطأون موطيا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 وَإِذَا مَا أُنزِلَ السُّورَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زِيدَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزِيدَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ وَأَمَّا الذين في قلوبهم مرض فزيدتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا ترون أَنَّهُمْ يفتنون في كل عام مرة أَوْ مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رأف, بالمؤمنين رأف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم